وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمَّنْ إِنْ دَعَ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا فيقول, فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم قد خالت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما ما عملوا ولي وفيعهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجذون عذابالهون بما كن أنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم وبما كنتم تفسقون وذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت نذر من بين يديه. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكن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 فما أغن عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا إذ كانوا يجحدون بأيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون.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 لا سمعنا كتابا أُنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيب دعاء الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم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 كأن لهم يوما يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون